نعم السلام عليكم صوت واضح. ما يرد. في لا. <مم> طيب حاول مرة ثانية. जाओ से चेक कर पकड़ लेना خلنا تقريبا خمس دقائق يعني. طيب حاول بعد مرة مرتين وخلاص ما مشكله غدا. يعني احد عياله او شيء والله ما عندي علم تقريبا هذه اربع مرات انا متصفيه به اييييه في شيء ارد عليه ولا لا ما يستوي او شيء لكن كان ظاهره مشغول بشيء. شيء طيب اخر مره وخلص يلا لما احاول اخر مره ما شاء الله منكم <تصفيق> <تصفيق> عليكم طيب, هنقرأ. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب عالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بأسانيدكم المتصلة إلى كتاب جامع البيان في تفسير القرآن العلم الإيجي رحمه الله تعالى قال في تفسيره نحن في الصفحة 59 عند قول الله تعالى ببعضها أي البقرة وفيه خلاف أنه كان بعضا معين أو قال لا وإن كان معين فأي, فأي عضو منها كذلك يحيي الله الموتى يدل على محذوف هو فضربوه فحوي ويليكم آياتي دلائل كمان قدرته ولعلكم تعقلون لكي تعلموا أن من قدر على إحياء نفس قدر على إحياء الأنفس ثم قست قال ضد حتى لم تعتبر بالآيات من بعد ذلك جميع الآيات التي تقدم ذكرها أو احياء القتيل ثم للاستعاد فهي كالحجارة في صلابتها أو أشد قسوة منها كالحديد أو للتخيير أي من عرف حالها صدر عنه التشبيه بالحجارة أو القول بأنها شد أو شبهها بهذا أو ذاك أو بمعنى بل أو قلب بعضهم كالحجارة وبعضهم مشد يعني قلوبهم لا تخرج من أحد المثلين عطف على كالحجارة من غير حذف أي قلوبهم مشد قسوه من الحجارة أو على حذ مضاف هو مثل أي مثل أشد شيء وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار تعليل للأشدية وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء أي ولم يكن جاريا وإن منها لما يهبط من رأس الجبر من خشية الله قال الغزنوي فإن قيل الحجر جماد لا يفهم فكيف يخشى قيل الله يفهمه ويلهمه فيخشى بإلهامه ومن ثب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى أن الله تعالى علم في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء لا يقف عليه غير, غير الله فلها صلاة وتسبيح وخشيه قال جل ذكره وإن من شيء إلا يسبح بحمده وقال بالطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه وقال لم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض الشمس والقمر فيجب على المرء الإيمان به ويكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى روى روية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ثبير والكفار يطلبون فقال الجبل انزل عني فإني خاض أن تؤخذ علي فيعاقب الله بذلك فقال له جبل حراء إلي يا رسول الله وحديث إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث وحديث طلع له طلع عليه طلع عليه أحد فقال هذا طلع له أحد فقال هذا جبل نحبنا ونحبه وحديث طلع له أحد فقال هذا جبل نحبنا ونحبه وفي مواضع أخرى من صحيح وقصة تكلم البقرة وفي غير موضع من حديث من صحيح وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به به أنا وأبو بكر وعمر و وماهما ثم وخطاب النبي صلى الله عليه وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم للسخد حين تحركت اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق وشهيد وحديث لم يمر بشجرة ولا جبل إلا قال السلام عليك رسول الله طبعا ما بين المعكوفين هذه دعا له من وضع المحقق لا نقرأه وحنين جذع, جذع, جذع, جذع النخلة جذع النخلة كحنين الناقة شواهد على ذلك ويشهدوا لما قلنا قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جميع الله خاشعا متصدعا من خشد الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم تفكرون قال مجاهد لا تنزل حجر من أعلى إلى الأسفل إلا من خشد الله معالم ملخصة وليس من شأن المؤمن أن ينكر قدرة الله في خلق مثل هذه الخشية والتسبيح في الجمادات فلا يحتاج الى تاويل معدول عن الظاهر قال بعض الصلفي الأول كثرة البكاء والثاني قلة والثالث بكاء القلب وانزعاج البطن طبعا هذا البدني وانزعاج البدني بارك الله فيكم وجيز هذا التعليق لما سيأتي هناك لما سيأتي له التعليم. نعم. الظاهر من كلام المفسرين وبيصرح بعض الصنف أن أن تع أن أنتعل... التعلق أو أن تعلق من فشة الله بالأفعال السابق لا بالهبوط. نعم. ماذا يخطو؟ طيب هرب الصوت. الان الشيخ صوت واضح شيخنا خليني ارجع لك مره ثانيه بس شوي وبرجع طيب ماشي نعم الصوت واضح يا شيخنا اشهدنا اثنين والله نعم الحين الحين نقرا الحين طيب ورد. من خشيه الله وهل لمسلم ان ينكر قدره قدره الله تعالى في خشية في خلق الخشد والتسبيح بالجمادات نعم لمن يتبع أو لمن يتبع الفلسفة أو لمن يتبع الفلسفة أو يتبع الفلسفة أن يتحمل التمحل في أمثال ذلك والله تعالى بمحض فضله قد عاصمنا منه قال بعض السلف الأول كثرة البكاء والثاني قلة والثالث بكاء القلب من غير دمع <تصفيق> طيب هذه شوف كيف اقرب الصوت كيف ما يوصل ما ادري لا هو احيانا عندك الصوت يتقطع مشكله عندك النت اظن حتى حتى احيانا صوتك يصل عندي شوي زي شوي الحل حن اتصل عليك على على الواتساب اتصل عليك على الواتساب ايوه اتصل علي على الواتساب بس دقيقة افتح البي في ان زين البي في ان كونكتين انت يشتغل عندك الواتساب ايه صار عندي بس طيب يلا خل... نحاول نعم دقيقة كيف دقيقه بس اخواني بارك الله فيكم فقط دقيقة ونحاول التواصل بشكل واضح جدا عشان الصوت في إشكالية نعم السلام عليكم نعم السلام عليكم الشيخ ابو عبد الله افتح المايك عبد الله سامعني تسمعني صوت ما في صوت من عندك لا إلهي حدو الله عبد الله أهلا الظاهر عندنا اشكاليه في التواصل عبد الله ما نسمعك شيء أصلاً ما في صوت من طرفك السلام عليكم شيخنا السلام عليكم السلام عليكم نحن واضح تسمع شيخنا؟ الحين هي اسمعك اسمعك هي اسمعك هي اسمعك اسمعك الله <سؤال> الصوت ما يوصل للشيخ. صوت واضح؟ السلام عليكم شيخنا. صوت واضح الحين؟ السلام عليكم. لم يصلكم. الآن الصوت واضح يا الصوت واضح. طيب أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. طيب نواصل بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل للمسلم أن ينكر؟ قدرة أن ينكر قدرة الله تعالى في خلق الخشية والتسبيح في الجمادات نعم لمن يتبع الفلسفة أن يتحمل التمح وله في أمثال ذلك والله تعالى بمحض فضله قد عصمنا منه قال بعض السلف الأول كثرة البكاء والثاني قلت والثالث بكاء القلب من غير دمع وما الله بغافل عما تعملون وعيد على ذلك تطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم قال القفال يحتمل يحتمل أن يكون المعنى كيف يؤمن هؤلاء وهم إنما يأخذون دينهم ويتعلمون من قوم يحرفون عنادا ويعلمونهم ما يح ما حرفوه وغيروهم عن وجهه والمقلدون يقبلون ذلك يقبلون ذلك منهم فلا يلتفتون إلى الحق منه أن يؤمنوا لكم يحدث اليهود الإيمان لأجل دعوتكم وقد كان فريق منهم طائف من الساده يسمعون كلام الله عن قطع الاتصال لا لا يسمعون كلام الله هم السبعون الذين اختارهم موسى عليه السلام بعدما رجعوا حرفوا كلام الله أو المراد علماء وهم يحرفون التوراة قال غز السبعون هذا قول ابن عباس وابن إسحاق منه ثم يحرفونه يغيرونه من بعد ما قالوا فهموه وهم يعلمون قال الغزنوي أن يعلمون ما في التحريف من العقاب وهم يعلمون أنهم مفترون وإذا كان هذا حال علمائهم فما طمعكم فما طمعكم بسفلتهم وجهادهم وإذا لقوا أي منافق اليهود قال غزنوي قيل جاز أن يكون وإذا لقوا جملة حالية معطوفة على وقد كان فريق منهم أي كيف تطمعون في إيمان وقد وقعوا من أسلافهم كيت وكيت وهم في أنفسهم منافق منهم الذين قالوا الذين آمنوا قالوا آمنا بأنكم مع الحق ورسولكم مبشر في التوراة وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا عاتب من لم ينافق من لم ينافق على من نافق بالقول أتحدثن بما فتح الله عليكم بالتوراة من صفة النبي عليه الصلاة والسلام يحاجكم به ليحاجكم به قال الغزني يقيل معناه ليحتجوا عليكم بما أنزل الله في كتابه جعلوا محاجة بكتاب الله محاجة عند كما يقال عند الله كذا ويراد أنه في كتابه, في كتابه وأمره ليحاجوكم به عند ربكم لتكون الحجة للمؤمنين عليكم في الدنيا والآخرة فيقولوا كفرت بما علمتم, بما علمتم صدقه أفلا تعقلون أي أليس لكم عقل وهم من كلام رؤسائهم أو كلام الله تعالى أي لا تعقلون حالهم أي لا تعقلون حالهم وان لا مطمع في ايمان ام قال مجاهد قال النبي, قال النبي عليه السلام ليهو ليهود ليهود قريضه يا اخوان القراده والخنازير فقالوا من اخبر بهذا محمدا ما خرج هذا الا منا ابد تحدثهم بما جعل الله عليكم من عذابي ليروا الكرامه لانفسهم عليكم عند الله والاول قول اكثر السلف قال الغزنوي خلائق لا يحصى من عباس وربيع من آل س وقتادة وأبي العالية وغيره منهم. ويمكن أن يكون هذا القول تخويف تخويف رؤسائهم لرؤسائهم جهن ليردعوا عن ظهار ما في التوراة من لا من صميم قلب أو أو اعتق أو اعتقادهم أنهم مؤاخذون بما تكلموا به. لا بما اعتقدوا واسروا في أنفسهم ولهذا قال الله تعالى لا يعلم أن الله يعلم ما يسرنا من نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعلنون منه فالحجه عليهم ثابتة حدثوا به أو ما حدثوا وما يسرون من الكفر وما يظهرون من الايمان ومنهم من اليهود اميون من لا يكتب ولا يقرا لا يعلمون الكتاب الا اماني أي لكن يعلمون الاكاذيب التي سمعوا من كبرائهم أي غي أو غير عارفين بالكتاب إلا انهم يقراون قراءة عارية عن معرفة المعنى عن معرفه المعنى ولا, ولا هذا الاستثناء متصل ولا وعلى هذا الاستثناء متصل وهذا لا ينافي كونهم كونهم أميين فإنهم مع كونهم لا يمكن لهم أن يقراوا من الكتاب شيئا يحفظون الكتاب أو يتمنون على الله تعالى كقولهم لن تمثل النار إلا أياما معدودات ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا قال الغزنوي وعلى هذا الاستثناء متصل وهذا قال الغزنوي إشارة إلى ما إلى رد ما إلى رد ما قال القاضي من أن هذا لا يناسب وصفهم بأنهم أميون لا يناسب وصفهم بأنهم أميون نعم قال وإن وإن إنهم إلا يظنون قوم ليس لهم إلا إلا ظن لا علم لهم أو يكذبون قال الغزنوي إلا وعلى هذا الاستثناء كالأول, كالأول منقطع فويل هلاك أو واد في جهنم أو واد في جهنم قال الغزني روا الترمذي عن النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه واد في جهنم وعلى ذلك كثير من السلف منه فمن هذا ما بين القوسين وواد في جهنم عن النبي عن النبي سعيد مرفوعا ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خليفا قبل أن يبلغ قاعره هكذا في الحاشية قال منظر الجامع للذين يكتبون الكتاب بأيديهم هم أحبارهم حرفوا كتاب الله زادوا فيه ونقصوا ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمن قليلا ليستبدلوا به رئاستهم وما يصل اليهم من سفلتهم فويل لهم مما كتبت ايديهم من كذب وويل لهم مما يكسبون من السفله أو مما يكسبون من معاصي والأولى أن يكون ما مصدرية في مما كتب في مما كتبت ومما يكسبون قال الغزنوي ما مصدرية لأن لان لأن يكون الويل والهلاك لهم من أفعالهم التي باشروها ولو جعلناها موصولة كالويل لهم من غير افعالهم فتأمل منهم وقالوا أي اليهود لأن تمثل النار إلا قليله معدودة قليلة سبعة أيام, سبعة أيام بكل ألف سنة من الدنيا يوما أو أربعين يوما لأن عبادة العجل كانت أربعين يوما قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أتخذتم همزة أمزة الاستفهام دخلت على أدي في الوصل عند الله عهدا ميثاق بذلك فلن يخلف الله عهده أي إن اتخذتم تخلت فهو لا يخلف فهو لا يخلف الميثاق أم تقولون على الله ما لا تعلمون المعادلة للاستفهام أي أي الأمرين كائن أو منقطعة بمعنى بل بدأ إثبات لما نفوه من خلود النار من كسب سيئة أي شركا أو كبيرة قال الغزنوي قال مجاهد هي الذنوب تحيط بالقلب كلما عمل ذنبا ارتفعت حتى يغشى القلب وهي الرين قال الكلبي قال الكلبي أو ذنوبه دليله قول تعالى إلا أن يحاط بكم أي تهلك معالم وتحقيق ذلك أن من أذم ذنبا ولم يقلع منه استجره إلى معاوده مثله والانهماك فيه وارتكاب ما هو أكبر منه حتى تستولي عليه الذنوب وتأخذ بمجامع قلبيه فيصير بطبعه مائل للمعاصي مستحسنا إياها معتقدا ألا لذذ سواها مبغضا لما يمنعه يمنعه منها مكذبا لمن ينصحه كما قال الله تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله بيضاوي وأحاطت به خطيئته أي صارك أي صارك شيء؟ طبعاً أنا قرأت الحاشية الثالثة مكان الثانية مع يعني أن لكم تتابعون هذه الصفحة الحاشية الثانية من كسب سيئة؟ مفسر ابن عباس وبوال وابن العالية وابو هريرة وعكرمة وقتادة بن الحسن والربيع والربيع والربيع من بالشرك والسدي والأعمش والربيع من خيثم خيثم بالكبيرة منهم وأحذ بي خطية قرأنا هذه مكان الأولى فعذرا أي صارك الشيء أي صارك الشيء هذا لعله مكرر أمنه كالشيء كالشيء صحيح أي صار كالشيء كالشيء المحاط لا يخلو عنها شيء من جوانبي وهذا شأن الكافر فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون قال وإذا خذنا ميثاق بني ذكرهم بما ذكرهم بما أمرهم في التوراه لا تعبدون وهو نفي بمعنى النهي مقدر بالقول أي تق أو تقدير ألا لا تعبدوا فلما حذف أن صار الفعل مرفوعا فيكون باذلا من المثاق أو معمولا له بحث الجار قال الغزنوي وهو خبر بمعنى النهي وهو أبلغ من صريح النهي لما فيه من اعتناء بشأن المهن المنهي عنه وتأكد طلب امتثاله حتى كأنه تثلا وأخبر عنه وعباده الله اثبت توحيده وتصديق رسله والعمل بما أنزل الله في كتبه وفي وقال الغزنويه صار الفعل مرفوعا فيكون قال أي ألا تعبد وقال في بحث الجار أي بأن الحاشية الثالثة ثم قال إلا الله وبالوالدين يحسن إلا قال الغزنوي الحاشي الرابعة فيه التفات إذا الظاهر إلا إيانا إلا, الل إلا الله وبالوالدين يحسن تقدير تحسنون أو وأحسنوا بهما إحسانا وذا بالقرب القرابة واليتامى والمساكين من لا, من لا يجد ما ينفق على نفسه وأهله وقولوا للناس حسنا قولا حسنا وسماه حسنا للمبالغة دخل في الأمر الأمر بالمعروف والنهي عن منكر قال الغزنوي قولا والظاهر أن هذا القول الذي أمرهم الله به لا يختص بنوع معين بل كل ما صدق عليه أنه حسن شرعا كان من جملة ما يصدق عليه هذا الأمر ويصدق عليه هذا الأمر واقيموا الصلاة واقيموا الصلاة واتوا الزكاه بطريق فرض عليكم في ملتكم ثم توليتم اعرضتم عن الميثاق وهو الانفات سواء كان خطابا مع الموجودين ومن ومن قبلهم بالتغليب أو لا قال الغزنوي هو قال بقول ميثاق, ميثاق بني إسرائيل إلا قليلا منكم نعم إلا قليلا منكم من ثبت عن اليهوديه قبل نسخها أو من أسلم وأنتم معرضون قوم عادة عادتكم الإعراض وإذا خذنا ميثاقكم في التوراة لا تسفكون دماءكم بألا يقتل بعضكم بعضا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا يخرجوا من منزله ثم أقررتم قال الغزنوي ها هذا كما تقول فلان, فلان مقر على نفسه بكذا شاهد عليها منه اعترفتم بلزوم الميثاق وأنتم تشهدون على أنفسكم بذلك وأنتم أيها الموجودون تشهدون على إقرار أسلافكم ثم للاستبعاد أنتم أنتم هؤلاء. نقدر اتصال؟ نعم. طيب حاول مرة وإلا نقف هنا. حاول مرة إذا رد خلاص وإلا نقف هنا. طيب خلص نقف على اللي تأخرنا عليه قليلا نقف عليه طيب يعني نقف عند قول الله ثم نرجع يعني سطرين أو ثلاث للاستدراك قد يكون الشيخ لم يسمع يعني نبدأ بإذن الله تعالى في المجلس القادم من وإذ أخذنا ميثاقكم من هنا بإذن الله تعالى نواصل القراءة في المجلس القادم غدا بإذن الله تعالى إلى ذلك الحين نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته